فضلت أن أتحدث فيه عن أعظم قضية في التسكية وهي قضية الإيمان باليوم الآخر وذلك لأن القرآن من تأمله وقرأه يجده يكثر من ذكر القيامة والآخرة وذلك لأن القيامة والآخرة قضية كبرى الإماتة الإحياء الحشر البعث الجنة النار حياة البرزخ كل هذه قضية أو قضايا كبرى لو تأمل الإنسان بشيء من التروي والمفهوم المستبصر لقضية الاخره يجد أنه مثلا سيبعث الله الأولين والآخرين وهؤلاء الأولون والآخرون أمم كثيرة وجماعات لا تحصى وعادا وثمودة وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيره أمم كثيرة جدا بعضها ذهب وتحلل حتى الحيوانات سوف تبعث يوم القيامة بما فيها الحيوانات التي نأكلها الجزار الواحد كل يوم على مدار سني عمره يذبح خرفان وعجول لو قيل له فرق بينها لا يستطيع والخروف الواحد يقسم إلى أجزاء كثيرة وتأكله بيوت كثيرة. ده رأي دا يشد الرأس ده يشير الكمونية ودا يشير الكبدة وبيروبع الكيلو أي خروف يتأكل يتأكل يوم القيامة حييجي بشكله وبهيئته. شوف التأمل يعني أنا أود أن نتناول قضية اليوم الآخر بعمق في قضية كبرى تحتاج ليس إلى مجرد إيمان تحتاج إلى يقين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك سبحان الله الكلام ده حصل حقيقة يعني تخيل إبراهيم عليه السلام شاف الكلام ده يعين يعني تخيلوا شاف الكلام ده قدام نعم عينه إخوان نحن ما بنسمع كلامه ما بنجف عدو عن عمق. قال تعالى: أنا من أقوى الآيات التي بتأثر فيني. وكلم الله موسى تكليما. بتصور موسى عليه السلام بيتكلم مع ربنا طوال مباشرة. واتخذ الله إبراهيم خليلا. بالله إبراهيم. ربنا اتخذ خليل. قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين وإله الأولين والآخرين الذي لا إله غيره ولا رب سواه العظيم الجليل يتخذ بشرا من سائر الأنبياء والرسل فيتخذه خليلا والله ياما جسم الكش وكلم الله موسى تكليما تكلم موسى مع الله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية حتى قال ابن عباس وموسى في الصحراء سيناء سمع صريرا أقلام تكتب على الصحائف وهي في السماء من القرب الذي قربه اياه ولما وجد موسى لذة المناجات اراد ان يطيل المكالمه قال ما ترك بيمينك يا موسى قال هي عصاية وكان ينبغي ان تكون الاجابه هنا وكفى الله قال يا موسى الماكنه قال لي عصايتي خلاص ولكنه قال اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى في بعض الناس من المتزندقه والمتزلقة والمتفلسفة قالوا موسى ما كان عنده كلام ما, ما كان في دعاء التلت هذه كلها الله دايمينه إجابة ما تكبي منك يا موسى يقول عصاية بس لكن ابن القيم رد عليهم بأن موسى أطال المكالمة ليسعد بلذة المناجات لأنه وجد متعة لم يجدها من قبل ومن أحب محبوبا أطال معه المكالمة لأنه يستمتع بكلامه فقضية الحشر والقيامة قضية كبرى ثانيا هي تعتبر يعني ده كله اجابه لماذا يكثر القران من ذكر الاخر اي صوره بتجد فيها ذكر القيامه هي من من الايمان بالغيب ولذلك هي من اعلى درجات الايمان الحديث عن القيامه والاخره من الايمان بالغيب ثالثا معظم إشكالات النفوس الموجودة اليوم في عصرنا من طغيان الشهوات والتعلق بالماديات والحديث عن الآخرة يعالج القلوب ويحرك النفوس نحو المعالي وهذا أقوى أنواع التزكيه والتغبيه يعني الآخرة حديث الآخرة يزكي النفوس ويطهرها تأملوا هذا الحديث النبوي. يقول معاذ الجبل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا قال قال يا معاذ لقد سألت عن أمر عظيم ثم أرسل عينيه باكيا عليه الصلاة والسلام ثم قال يحشر عشرة أقوام من أمتي ميزهم الله عن جماعات المسلمين وفئامهم بعضهم يحشر على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنزير وبعضهم منكسة وجوههم وجوههم إلى أسفل وأرجلهم إلى أعلى وبعضهم عليهم قمص من نار وبعضهم مصلبون في جزوع في جزوع من النار، وبعضهم قد تدلت السناتهم على صدورهم، يخرج القيح من افواههم يتأذى بهم أهل الموقف. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف شنو؟ هؤلاء عليه الصلاة والسلام، ويحدث عنهم وعن أشكالهم. قال أما الذين هم على صورة القردة هم الذين يأكلون الربا والذين على صورة الخنزير هم الذين يأكلون الحرام من غير الربا والذين منكسة وجوههم إلى أسفل قال عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الذين يمشون بين الناس بالنميمة وأما المصلبون إلى جزوع من النار فهم الذين يسعون إلى السلطان بنقل أخبار الناس وأما الذين التصقت قمصهم بأبدانهم وهي من النار فهم أهل الكبر من أهل الدنيا وأما المدلات السنتهم الذين يقولون الحق ولا يعملون به إلى نهاية الحديث والحديث في الصحيحين فهي قضية تعارض قضية الشهوات ثم ينبغي أن نقول شيء المفهوم اليقيني للآخرة دي في الإجابة على القرآن يكثر من ذكر الآخرة المفهوم اليقيني للآخرة وصحة التصور الصحيح للآخرة يجعل المسلم قويم السلوك بارتباطه بالمعاد والجزاء وهذا أيضا من أقوى أنواع التسكية الإنسان لما يعلم أنه محاسب وأنه على ذلك وأنه بذلك مجزي وأنه إما يدخل الجنة وإما يدخل النار إذا كانت هذه مهيمنة على فكره وقد منأ التصورات الانسان المسلم وحازت عليه ينضبط في سلوكه ويستقيم في معاملاته ولذلك ما تجرأ من تجرأ على العصيان إلا بعد أن غابت الآخرة من الأذهان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يفجر أمامه فجور بجرأة والسبب تردده وشكه يسأل ايانا يوم القيامة شكه في القيامة جعله في سلوكه غير منضبط وفي تصرفاته إباحي متى وضع الإنسان الاخره خافت نفسه وقلت شهواته وانردعت إراداته وانضبط سلوكه وتصحح مساره لانه يعلم انه متى خرجت روحه يلقى الله فيجازيه ويحاسبه فهي صحه التصور الصحيح للاخره هو الذي يضبط سلوك المسلم ويجعله قويما طيب هذا الرد والتشك التردد والتشكك موجود قد يقول بعض القائلين نارا مضمونة ولا جنة ولا جنة مجهجة هذا عين المترددين في أمر الآخرة والحق يقال أن الجنة ليست مجهجة ولكن القائلين بهذا الكلام هم المجهجة هم جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا يعني ما فوق شك ولذلك تجدهم يعبثون مع العابثين وينحرفون مع المنحرفين في بيداء الضلاله يتيهون وفي اوديه الشهوات يترددون بعيده اذهانهم وبعيدا يقينهم عن الاخره وهذا من اعظم اشكالات عصرنا الذي نعايشه ما في مفهوم يقيني للآخرة بالمناسبة المفهوم اليقيني للآخرة أن تستيقني أن الآخرة قريبة وأن تنظري إليها بعين النظر والاعتبار وهنا أسأل سؤال ما هي ثمرات الإيمان باليوم الاخر يعني نحن مؤمنون باليوم الآخري أين ثمرات هذا الإيمان على سلوكنا أولا النظر في اليوم الآخر يثمر التعريف بالله وعظمته الذي يحيي ويميت ويحاسب وحكمته البالغة في أنه جعل للناس معادا يرجعون فيه إليه سبحان الله الخلائق جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم يحاسبهم ربي رب العباد يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم هذا الحساب يلقي في نفس المسلم, المسلم عظمه الله قالت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم ايحاسب الله الاولين والاخرين جميعا قال نعم قالت وكيف قال كما يرزقهم يحاسبهم وبعثهم كبعث نفس واحدة هذه القضية قضية الآخرة قضية عاديه وأخذت حيز كبير من القرآن يا أخي شوف ربنا حيحاسب الأولي والآخري وبسرعة سكيدا قال وهو أسرع الحاسبين يعني حتى في محاسبتهم سبحانه محاسبهم جميعا وبسرعة ولا يظلم عنده أحد هذا يحتاج إلى ثمرات الإيمان باليوم الآخر عظمه الله عز وجل ثانيا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمنين إذا أصابهم منعنت في دنياهم بأنهم يرجعون إلى الله وينصفهم تسلية فإذا أصابك البلاء كان للبلاء فائده. كما قال ابن رجب رحمه الله من أصابه البلاء من أصابه البلاء أصابه الله به حتى يشتاق إلى الجنة إذ أنها هي الدار السالمة من الآفات الخالية من المكدرات والمشاكل والمنقصات لذلك تأملوا وانظروا وعرفوا هذه المسألة هي من الإيمان ابن القيم يقول الزواج بين الرجل والمرأة من أهدافه الآخرة كيف قال ما لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق ولذلك حتى يشتاق إلى الجنة لا ان ينصرفوا عنها حتى يتطلعوا إلى الجنة لا ان ينصرفوا عنها لذلك تسلل المؤمنين ثالثا من ثمرات الإيمان التأثير على السلوك صحة واستقامة فمن جعل الآخرة همه أكثر من الطاعات ومن خاف المعاد أقلع من المعصية ما الذي يدفعك أن تقلع من المعصية خشيت ان يحاسبك الله بذلك ما الذي يدفعك ان تؤدي حقوق الناس تاملوا هذا الحديث الذي في البخاري يقول عليه الصلاه والسلام اذا قضى الله بين الناس يوم القيامه وذهب اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار ينادي الديان بصوت يسمعونه يا اهل الجنه مكانكم حاسبون عملت كده لما عملت كده زادوه ونقصوه خلاص مش الجنه انت انت زونات امشي النار بعد ما مشي النار طبعا ناس الجنه بدون النار الجنه بالملائكه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر بسوقهم الملائكه يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين المجرم لازم يسوقوهم لانه كان نز... كان ما النار لو شاف النار بيرجع براو بيتفرون ده في الودون النار ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد عطاشا عطشانين يعني يخش النار عطشانين تأملوا هذا الحديث يا أهل الجنة مكانكم ويا اهل النار مكانكم يقول الله لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وأحد من أهل النار يطلبه شيء حتى اللقمة زور ودوا النار زول ودوا الجنة جمع بالجنة يوقفوك وينادوا زول النار قبل يخش النار يقول له زول ده كان ده كف أدو كف وانت زول الجنة ماشي الجنة يدو كف بعدها تخش ولا يدخل أحد من أهل النار النار وأحد من أهل الجنة يطلبه شيء ولو لطمع مش حيقول حيخوش النار وجوه النار حاجة عذابكت برضو إذا ادو كف تدو كف بعدها يمشي ناره وانت كماشي على الجنة تختمشي إذا كنت من أهل الجنة نسال الله يجعلنا جميعا من أهلها طيب هذه ثمرات الإمام باليوم الآخر اليوم الآخر التعامل معه بأنه قريب هذه أما نقطة في ودان المؤمن والآن أجيالنا أتكلم معكم بصراحة تتعامل مع الجنة والنار بعيدا عن دائره اهتماماتها ونود ان نعيد الى اذهاننا البعثة والنشور والقبره والصراط والميزان والاهوال والجنه والنار الى دائره اهتماماتنا واشعر ان الاجيال تهيم على وجهها وكان امر الغيب والجنه والنار والاخره بعيد عن تصوراتهم تقوم الصباح الباكر تجد تعاشر وتجالس وتكلم عشرات البشر حتى تعود المساء إلى ذلك لا تجد من يحدثك عن الجنة والنار أو القبر أو الصراط أو الحشر بتاع الدفار بتاع الحافلة بتاع الرقشة بتاع البص. الطلاب في الجامعة الزملان الزميلات ناس البيت الاعلام التلفزيون التحف التي نقرأها لا تجد من يشير إليك بأمر الآخرة التي هي أقوى في تربية النفوس وتذكية الأفئدة وتطهيرها من الدنس فإذا ابن القيم يقول البصيره في الوعد والوعيد عند صاحبها كأن سوق الجنة قد قامت وكأن النار قد مصبت وكأن الصراط قد نصب على متن جهنم فهو في كل يوم من أيامه يراها أمام عينه فتحرق الشهوات التي في قلبه البصيره في الوعد والوعيد كأن سوق الجنة قد قامت يراها بقلبه وكأن النار قد نصبت ونصبت الصراط على متن جهنم فهي شاهدة أمامه كأنه يراها تحرق الشهوات التي في قلبه وتبدد أحلامه سبحان الله كنت بصلي في مسجد وفي واحد بصلي معاي آه. بعدين بتكلم عن عذاب القبر الزور عنده عمارات وعنده اثناشر دكان جاني قال لي يا شيخنا يا مولانا والله انا امبارح عد كل ما نمت الغبر ده في نخوف شديد يا اخي تاني انت ما على الحاجات دي الناس الغنياني ما بيرحبوا الموت قلت له والله انا اتلحت بالكلام ده يا أخي انت لام القروش دي ما احد القروش دي الا تعرف انه في موت وإنه في اخره يا اخي قلت له انت ما, دل... ما تسمع تعمل صح كذا خلي المنبر حتى كلمتك والله بيتموت والله ما عندك مفر إلا تموت فعرفت إنه رجال الأعمال ما بيحبوا الموت نهائيا لأن أول ما يكون فرحان والقصر والخشأ والخدم والحشم والبروش وأي حاجة تحت ايده مما يذكر الموت بطنه بيطم طواله وفعلا الدنيا تنتهي هكذا ولذلك أنا أود أن نتعمق نتكلم بشيء من العمق في قضية الآخرة طيب اولا دنيانا التي نعيشها هل الأرض التي نعيشها هي كل الدنيا نحن الآن في كوكب شنو في كوكب الأرض هذا الكوكب جزء من الكون الكون العظيم الفسيح الذي خلقه رب العباد ماذا تساوي الأرض بالنسبة لهذا الكون؟ كانت أمر أتكلم معكم عن الكلام بعقلي في المسألة ذي طيب الدنيا التي نعيشها الأرض فيها ستة قارات فيها كذا محيطات هذه الدنيا الأرض التي نعيشها انت حمتيا يا كلها مشيتا كلها حدك وين؟ بلدك اللي تفلت فيها، الخرطوم، بعض المدن، حتى لو طلعت خارج السودان، يقول، لك أزور مشيت أمريكا، مشيت أمريكا حمتها كلها، ولا مشيت العاصمة وجيت راجع، يا أخي العالم ده، البحار الضخمة، المحيطات الهائلة، هذه الدنيا الأرض جزء من الكون الذي خلقه الله، جزء من المجموعة الشمسية، جزء من المجموعة الشمسية، وتوجد ملايين المجموعات. التي موجودة في هذا الكون والمجموعة الشمسية جزء من مجرة هذا الكون الفسيح أقل نجمة نحن نشوفه في السماء تساوي الأربع خمسين مليون مرة الأرض نحن في كوكب المريخ الذي جزء من المجموعة الشمسية اللي نحن فيها كوكب المريخ كنت أقرأ في الانترنت خبر من علماء الفلك الغربيين يقولون عن كوكب المريخ أن كوكب المريخ توقف عن الحركة يتوقف عن شنو؟ الحركة في المدارات دي. شوفوا الكوكب بتاع المريخ لما توقف الحركة طال الليل في مناطق وطال النهار في مناطق بعد شوية بدأ كوكب المريخ يدور دورانا عكسيا بعد ما كان بيلف كده بيقى يلف شنو؟ كده الدوران العكسي جعل الشمس تطلع من مغربها في المريخ فتساءل علماء الفلك الغربيين هل يمكن أن تحدث هذه الظاهرة في الأرض أنا عندي سوف تحدث مئة وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى لكن لا أجزم بأن علامة بأن الأرض سوف تخرج الشمس فيها من مغربها بالدوران العكسي لكن هم بيطي طالع أنا ما أعرف كم بيطي لكن أنا متأكد وقاف على في المسألة طيب هذه الأرض التي نعيشها تستغرقنا كثيرا يعني حتىنا في الأرض شنو وحدة ساقنا في الثورة هم درمان ومرة مرة طي مستشفى الخرطوم بتاع الحوادث بزور ومرة تمشي بيك في الجريف تاني شو في ياخر والله خلق الكون كله ما خلق الله كوكب الأرض فقط خلق الله الكون كله الدنيا والأرض التي نحن نعيشها كلها لا تساوي في الآخرة إلا كمثل ان يضع أحدكم أصبعه في يم فلينظر بما يرجع قالوا بنقطة أو نقطتين قال اليم هو الآخرة والنقطة والنقطتان هما الدنيا شوفوا أنا يعني نعيش مفهوم يقيني طيب ال ال ال ال ال الجنه والنار الكون ده شوفوا بالشمس وبكواكب وبنجوم وبارض الجزء منه هذه كلها خلي بالكم معي الجنه موجوده الان والنار موجوده الان وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان الآن موجودات وين؟ الجنة موجودة أين هي الآن؟ النار موجودة وشوفوا عظم الجنة بالنسبة لدنيانا الحقيرة يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في النساء وصححه الألباني أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه في صلاة الكسوف فمد يده ثم أخرجها أرجعها قالوا احدثت في صلاتك حدثا قال عرض علي عنقود عنب من الجنة فمددت يدي لاخذه صبيطة قال أما وإني لو أخذته لأكل الناس منه إلى يوم القيامة لا يفنى منه شيء تخيلوا الشدة كبير ذاته عرض علي عنقود عنب من الجنة شوف كم ذا كيف أما وإني لو أخذته لا الناس منه إلى يوم القيامة لكن إحنا ما عندنا تصور تصور صحيح قوي إلى الأخر ما عندنا شوف لا الناس منه إلى يوم القيامة لا يفنى منه شيء وأنا أزيد من عندي ومعانا الصينيين كمان بالصينيين كنا نأكل لأكل الناس منه إلى يوم القيامة إذن يا أخي هذه شوف الجنة موجودة الآن والنار موجودة ومخلوقة لا تستطيع أجهزتهم ولا أدواتهم أن تحيط بها يا أخي في أشياء في الأرض القرآن حدثنا عنها يا أجوج ما موجودين في مناطق المناطق, المناطق. إلى يومنا هذا لم تستطيع الأقمار الصناعية أن تحدد مكانهم يأخذ الاقمار الصناعية كذا خليون يحددوا محل ما أجودوا للجنة والنار خلوا يحددوا محل وسام بالله دي. الجنه والنار الكبير هذه خلي أذتهم ما أعجزهم وما اضعفهم يتعالون على الله ويتكبرون عليه سبحانه وشوفوا النار دي ما حن صورها وفي ذات الحديث سجد النبي سلم قال رأيت منظرا لم أرى أفضل منه كاليوم رأيت نار يأكل بعضها بعضا وإن الله أوقد النار الفعام حتى حمرت ثم أوقدها الفعام أخرى حتى بيضت ثم أوقدها الفعام أخرى حتى سودت فهي سوداء كالقار لا يرى لهبها ولا يضيء شررها وسوداء كالقار زي الزفت القار هو الزفت النار كبيرة شوفوا النفر في النار درسه كجبل أفت وما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسيرة ثلاثة أيام هكذا قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام هذا النفر الواحد مما الله خلد الدنيا وقرونا بين ذلك اهل النار في وكب الان في دنيانا سته مليار نسمه اربع مليار وثمانمئه مليون كافر ده غير في المليون ومائتين مسلم في الناس برده من اهل النار في وناس ما بصلوا, وناس بصلوا في رمضان بس وناس بيقولوا نارا مضمونه ولا جنه مجهجهه وناس علمانيين وناس رافضه وناس ضد الدين وناس عصاة وناس مزنبين كلهم يخشوا النار النفر الواحد فيون درسوا قجب في الأحد وبعد يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد الشيء ده أكبر من تصوراتنا ما حدنا ندخل الكلام ده الأرض الشمس تساويها مية مليون مرة الشمس جزء من الأرض من النار وجميع الشمس والقمر الشمس نفسها سوف يدخل النار يحرر بها النار تحرر بها النار الكلام هذا أكبر أكبر أكبر أكبر من التصورات بتاعتنا بالمناسبة نحن نود أن أن, أن أن نتعمق لتزكيه نفوسنا في المفهوم اليقيني للآخرة تأملوا يا أخوات يا كريمات حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول رقعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها كده تأملوا عشان يصدر قاعدين دي عشان الرقيبه دي سنة مؤكدة قال لي خير من الدنيا كده تاملوا في المفهوم خير من الدنيا وما فيها ما فيها الدنيا فيها اسواق الذهب في دبي وفيها الأسواق المركزية لكل الدول والحكومات وفيها الدولارات وفيها النفط وفيها العربات الكامري والليل العلوي وفيها الرقشات وفيها الامجاد وفيها البصارة السياحية وفي كل الجدة فيها كلها العربات فيها والقروش فيها كلها كلها ركعتان خير من الدنيا وما فيها هل لما نصلي هاتين الركعتين نكون على يقين بما بهذا الحديث وبحقائقه ومعانيه هل نحن ممن يسبر أغوار هذا الحديث ويدرك كلها ويقف على حقائقه خير من الدنيا وما فيها راشد الكثير خلص الدنيا فيها الكثير نحن بحاجة إلى أن نقف مع الآخرة بمفهوم يقيني الإنسان إذا يا اخي أشياء كثيرة جدا شوف الإنسان مجرد ما يموت ويحمل على الرقاب وهذا كائن في يوم من الأيام ويأخذ إلى قبره ومثواه ولكن ليس مثواه الأخير يعني كما يقول الناس إنما هي حياة برزخ حياة البرزخ هذه حياة كبيرة جدا الدنيا كلها لا تساوي بالنسبة لحياة البرزخ شيء هذه هي حياة القبر ودي فيها أشياء بتدور تحت الواطن دي ما في زوجة جايب خبر لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم بعض الذي أسمع تحت الواطن لذلك السلف عندهم بصيرة قال الشافعي طالله لو عاش الفتاة من عمره ألفا من الأعوام مالك أمره الفتى معناها شاب أي واحدة فيكم شابة لو قالوا لها تعيش ألف سنة ترضي ولا ترضي أنا ما كنت حرضه لأنه فيها بشتنة السنون بيشتكسر والجذون بيشتطفج والنظارة طيبة قدرق على الكباية وتعب يعني شديد يفطر ويقول الناس ما فطرت لحد حسا إذ يتكلم برا راسه ويشاكل أولاده بلا سبب لكن الإمام الشافعي قال تعيش ألف سنة ما يتغير شكلك يعني أنا حسا الشاب كويس في نفس قوتي وشبابي ده أعيش ألف سنة وما أتغير اصلا لا ولا اي حاجة والله ده كده كويس يا اخي قال متنعما فيها بكل نفيسة فيني. متلذذا فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة ألف سنة مرض واحد ما يجيك كلا ولا تدري الهموم بفكره هم واحد يجيك في راسك ما فيه ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره نعيم ألف سنة بكل ما فيه من النعيم والمتع. الليل مش الليل الثانية الليلة الأولى في القبر يا أخي ده شيء عجيب خلاص روى الطحاوي في مشكل الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضت الملائكة على عبد في قبره بمئة جلدة ذول في قبره الملائكة يبغى له عليك مئة جلدة في القبر ما في حساب ما بقول لك أنت من هذا الخير ما نشاد يوزل لك لا في القبر في عذاب أو نعيم القيامة بعدين الحساب وده جزء من الحساب خضر عليه بمئة جندة شوف الحصر الرسول ينقل لنا شيء دار خوار تحت الأرض في حال غير عالمنا يخدي يقينيات أنا أؤمن بهذا الآن دار الإيمان يبعث الله الأولين والآخرين والبهائن جميعا يحشرهم في صعيد واحد أنا أؤمن بهذا يحشرهم في صعيد واحد ينمون كلهم في ميدان واحد ولكن هذه الأرض لا تحملهم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار في اليوم ذاك الصراط جسر على جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف تمر عليه أمم الأولين والآخرين ولا ينقطع أنا أؤمن بهذا وأستيقن به فشوفوا قال دار الحوار قال للملائكه بكى بكى زول هو من هذا الصلاة بيصلي مسلم من أمة النبي سلم بكى لله قال يا ربي خفف عليا وكذا فقال الله اضربه صوتا من مية جده بجشرو جلد واحدة قال فلما ضرب صوتا استحال قبره عليه نار القبر كله بجناز فلما أفاق من هول ما ضرب سالهم قال على مجد قالوا صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره أنا ذا نحاول نعيش حياة البرزخ والقبر والآخرة فننظر إلى الدنيا كأنها لا تساوي شيء يوم القيامة لا تنفع الشهادات الجامعية ولا المكانة الاجتماعية ولا الثروات المالية الباهظة الطائلة يوم القيامة هو اليوم الذي يقضي الله فيه بين العباد وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما يعني تصور الآخرة هذا كله من أجل أن نتصور آه الآخرة اختم هذا الكلام عن الاخره انا احببت ان اعطيكم معالم واضحه وملامح بين في طريقكم الى الاخره ان تتعاملوا هذه بهذه المساله بيقينيات وان تقدروا الامر قدره وان تجلوا هذه القضيه وان تنزلوها منزلتها الموت والقبر والحشر فناس يقوموا ويقفون يوم القيامة ويوم القيامة يوم واحد يوم القيامة يوم التغابن وتقو يوما ترجعون فيه ذا الله يوم بس يوم ولكن مقداره من الدنيا ألف سنة ألف سنه كل الخلق وقوف ألف سنه دي بايام الدنيا ويوم واحد بس من الاخره لكن يوم الاخره بس من الدنيا الف سنه كل واقفين على سنتين وفي هذه الالف سنة يحاسب الله فيها العباد ويقضي بينهم والناس الوقوف حتى بطول الوقوف يقول جلما الناس الكعبين أهل الإيمان اللهم أرحنا من هذا اليوم ولو إلى النار وتقول, وتقول مريم اللهم إني لا أسألك عيسى بني ولكني أسألك نفسي القيامة شيء كبير فيه حساب وفيه حشر وفيه صراع وفيه ميزان توضع فيه الاعمال يا اخي والله شيء ده ده أنا, انا اقول متى يستقيم الانسان وتصح تزكيته ويستقيم اذا الله عمله اذا كانت الاخره تملا وجدانه وتسيطر عليه مخه بنت الحارث اتت احمد بن حنبل في درس سالته سؤال قالت له يا احمد اني اغزل بمغزلي وابيع للناس واحيانا ينقطع ضوء السراج عني الفانوس بشنو ينقطع فاغزل بضوء القمر هل اذا بعته للناس علي ان ابين لهم ما نسي بضوء السراج وما نسي بضوء القمر قال الإمام أحمد هذه الإجابة إن كنت تجدين بينهما فرقا فبيني ثم مضت لحالها فسأل قال من هذه قالوا مخ بنت الحارث أخت بشر الحافي أخت بشر الحافي قال لقد علمت أنه لا توجد امرأة في الكوفة تسأل هذا السؤال إلا من هي في مقام أخت بشر الحافي الناس بيخافوا الله خائف من اللا... في الاخره يمشوا يقولوا لله الله تقول لك امشي اقول شنو الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الاخره اكبر من تصوراتنا واعظم من خيالاتنا واكبر من احلامنا وامالنا التي نعيشها في دنيانا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف امرأة من نساء الجنه كما ورد في حديث الإمام أحمد في المسند يقول تعانق زوجها بأي يد تعاطيه وبأي بنان تصافحه لو أن أصبعا من أصابعها بدأ لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولو أن حوراء في الدياج في الظلمة تبسمت لاضاءت ما بين المشرق والمغرب ولو أنها تفلت في بحر مالح لجعلته عذبا زلالة ولو طاقة من شعرها ضفيرة بدت لملأتنا بين المشرق والمغرب عطرا ولنصيف على رأسها القماش، الفقراصة خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها لا إله إلا الله محمد الدنيا ما فيها دي عرباتنا وكرينات الله غيتو الوحده رقبله اتس داين خلاص رقب الطياره يا اخ جتس تينا الآن الان نلقى الاولاد ودي مسؤوليه انا والله كثير من الناس بلغاوا راكبين كامري يعني شباب والله لا عنده سنب لا عنده دجل يعني ما قش الجامعه او امتحن شهاده سودانيه وراكب باخوان مشغل الشارب بتاع هنا ما سوداني الاغاني الانجليزيه فهمل له شنوته فهمل له شنو اجيب في الاستوب انا كنت اجيب عربيه هو كف الاستوب لما اجيب في الاستوب جذابه نازل والدخان طالع من العربيه ومعاه شنو تواصحبو اول من جنى على هذا والده الذي اعطاه هذه المركبه ليجوب بها الخرطوم ولكم ظلمه والده ظلما شديدا شوفوا الحياه حياه ماديه بحته جافه من القيم والروحانيات والغيبيات والآخر والجنة الجمش الفوغراس الحورية خير من الدنيا وما فيها الدنيا فيها يا أخي السعودية برا بيطلع كم برميل بتعبي تروي في اليوم وقطر والسودان هي بترول والعربات والبنوك والعمارات ونقطة السحاب يا أخي البيت في المنشية بكم جمش الحورية مش البيت في المنشية خير من الدنيا وما فيها قماشة بس في دنيا هي في, في دنيا والله الحديث لا حديث عجيب خير من الدنيا ولنصيف على رأسها خير من الدنيا وما فيها في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان قصرت بهال المتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان بيض الوجوه شعورهن حوالك حمر الخدود عواتق الاجفان فرج الثغور إذا ابتسمن ضواحكا هيف الخصور عواطر الاردان كوبى لقوم هن أزواج لهم في دار صدق في محل أمان يسقون من كأس لذيذ شربها من الخدان والولدان لو تنظر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش متكئان جيران رب العالمين وحزبه أكرم به من صفوة الجيران هم يسمعون كلامه ويرونه والمقلتان إليه ناظرتان والله الحديث عن الآخرة يطول ولكني أردته في صياغ الحديث عن تربيه النفوس وتزكيتها اسال الله تعالى ان يوفق وان يعين وان يتقبل اكتفي بهذا القدر وصلى الله تعالى القبول والعون والسداد واجعلنا واياكم من اهل الجنه ويرزقنا واياكم من فردوس الاعلى انه نعم المولى ونعم النصيب وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم